A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Qaf Wa Al-Qur'an Al-Majeed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 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيِّنَنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ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 وأنزلنا من السماء ماء ام باركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن كرطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القيا في جهنم كل كافر عنيد من ناعل الخير معتد مريب